وقاتلوهم بشريج الكافر ابيك حتى كان حتى شوح حتى لا تكون فتنة حتى تشرك نمين حتى ولد كافر نشم بصرمان بسر دوبب شرب خو ويكون الدين لله وعبادته طاعته جهداري بوخذ تنب مينك نكبو الصنم وب نكبو الوسن وب نكبو اوو ومروح فين انتهوا وهكذا كافرات كانت خوكيشان الشرعي وهو بصرمان بون هدنا الدين ودع هنجل شرع القلوان بها جبارك خد تعال بيجت فلا عدوان إلا على الظالم بس عقوبة دي بمروبيت صالم دي او بتندي دين عقوبة كرن شر دي القلوان اتا كرن اذا الشريك خد تعالى بيجت